بوك تسعة وعشرون تسعة وعشرون لا في المطعم واحد في المطعم واحد شنا <تصفيق> هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ مشاتوس لمنوون. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ مشاتوس من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. مشاتوس مينرال عنقون. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. مشاتوس أورانج من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. ميشاتوس كافون من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه ميشاتوس كافون كون لاكتو من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب كون سوكارو ميبيتاس مع سكر من فضلك مع سكر من فضلك؟ مشاتوستيون من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي مشاتوستيون كن تينترو من فضلك واحد شاي مع ليمون <مشاتو ستيرن> من فضلك واحد شاي مع ليمون مشاتوستيون كن لكتو من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب شوفي هاباس سيغاريدوين هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر شوفي هاباس سينرويون هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر شو هل عندكم شعلة نار ولاعة هل عندكم شعلة نار ينقصني شوكه ينقصني شوكه ترانشيلو. ينقصني سكين ينقصني سكين المئ منكس كوليرو ينقصني ملعقة ينقصني ملعقة